رمضان يا شهر الصيام اغدقت قلبي بالوئام عادت بعودتك الحياه كالنور في جنح الظلام طيف عزيزا لا تزال تاتي لنا في كل عام تاتي لتمنحنا الامل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 تدرك صبر الفقير على الطعام يا رحمة قد أنزلت قضيت قلبي بالهيام رمضان يا خير الشهور حيتك السراب الحمام اهلا وسهلا طالها سرب الحمام واليمام البنت والطفل الصغير حيمك يا شهر الصيام البنت غند اختها والطفل يضحك بابتسام والكهل مشتاق إليك شوق الصحاري للغمام والبيت مشروف طروق الكل يب تدوب إنسيجام والمؤمنون بمقدامك أحيوا إليك بالقيام شبه شعبنا شباب أدى الصلاة مع الإمام حتى النساء تغافدات على المساجد باحتشام بدل حياتك يا أخي طوبى لربك باهتمام جدد حياتك يا ورتدين الى الناميل الى النام لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام طاف بالبيت الحرام